وَقِنَا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وان لا يذل من وليت ولا يعذ من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك من كل ذنب ونتور إليك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 اللهم تقبل ركوانا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل سجودنا اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من خزي النار اللهم أجعنا من كل عمل يقررنا من النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا يا مولانا في شهتنا آذى اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من اعتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين لرحمتك يا أرحم الراقمين لرحمتك يا الله يا ملك يا الله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 جل وجهك واعز وجهه تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن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 اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيبقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القنارة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة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 ونفس لا تشبه ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَوْتِ وَكُرْبَتِهِ وَالْقَبْرِ وَغُمَّتِهِ وَالصِّرَاطِ وَذَلَّتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَوَاتِهِ اللهم إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَوْتِ وَكُرْبَتِهِ وَالْقَبْرِ وَغُمَّتِهِ وَالصِّرَاطِ وَذَلَّتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَو اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقوا ومتانا برؤيا واجمعنا بنبيك ومصطفاك اللهم منصر الاسلام واعز المسلمين اللهم أعني بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم رد المسلمين إلى دينك مرداً جميلاً اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا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 ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرخمنا برحمتك يا أرحم الراقمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون